لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِن جُوعٍ وُجُوهَ يَوْمِئِذٍ نَعِيمَهُ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةً فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ